ويل يومئذ للمكذبين ألم نهلك الأولين ثم نتبعهم الآخرين كذلك نفعل بالمجرمين ويل يومئذ للمكذبين ألم نخلق فجعلناه في قرار مكين إلى قدر معلوم فقدرنا فنعمل القادرون ويلو يومئذ للمكذبين ألم نجعل الأرض كفتة أحياء أو وجعلنا فيها رواسي شامخات وأسقيناكم ما أنفراتا ويل يومئذ للمكذبين انطلقوا إلى ما كنتم به تكذبون انطلقوا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 كان لكم كيد فكيدون ويل يومئذ للمكذبين إن المتقين في ظلال وعيون وفواكه مما يشتهون كنوا واشربوا هنيئا بما كن انتم تعملون ان كذلك نجز المحسنين ويل يومئذ للمكذبين قل وتمتعوا قليلا انكم مجرمون ويل يومئذ للمكذبين وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون ويل يومئذ للمكذبين فبأي حديث بعده يؤمنون الله أكبر الحمد لله رب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 غير المغضوب عليهم ولضالين الضالين آمين إن للمتقين مفازا عدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهانقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا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 لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق فَمَنْ شَاءَ أَتَّخَذَ إلَى رَبِّهِ مَا إِن